المغضوب عليهم والضالين ااوديت بالشيء بسم لا كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الآمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلَّا وَلَهَا ولها كتاب معلوم تَسْبِقُ تسبق من أمة وَمَا وما يستأخرون وقالوا يا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 من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزينا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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ رَاكِبَةً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا ذَهْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ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 وخلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صرصال من حمى مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين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 قالون قالوا لا توجل إن نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أم السني الكبير فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضال ما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوه مجمعين إلا امرأته قدرنا إنا قُمُمُّ كُمْنَ قالوا بلجئناك بما كانوا فيه يمترمون واتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسرِبْ أهلك بقطعين من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدٌ وانضُحِ حيث تُمرون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 ихم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعل عليها سافلها وانطرن عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مُقِيم إن في ذلك لآيات أصحاب الائتلافالدين، فاتقمنا منهم، وإنهما لبِما من مبين. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، واتيناهم آياتنا، فكانوا عنها معرضين وكانوا من الجبال بيوتا آمين أخذتهم الصيحة مصبحين فما أغن عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لا تأتي فاصفح الصف الجميل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 وَتَكْسِينُ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِيقًا فَأَرْبِكْ بِهِ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ